إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرزحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم نَّفَلا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِم بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فَإذاءمِنْ تُمْ فَذكُر اللهَّهَكَمَا عَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوا تَعلَُون وََّذينَ يُتَوفَّوونَ مِنْ كُم وَيَذَرونَ أَزْواجَوا وَصةَ لِأَزْوَاجِهِم مَّ تَعَن إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاج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 قَالَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً كَم مِّن فئة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 فمنهم من آمَنَ ومنهم مَنْ كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل مَا يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِرْ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 وَاُقْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ذْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَُ الَّذينَ يُ فِقُون أَموادَهُم فيِي سَبيل اللهَّهِ كَ مَثَحَبٍَّ أَ بتَت سَبتَنا بِلَ فِي كُّسُم بُلٍَ مِأَتُ حَب واللَّهُ يُضاعفُ لِمَش واللَّهُ اسِع الذيَّذينَ فِقُونَ أَمولَهُم فِي سَبلِ اللَّهِ ثَُّ لا يُتْبِعونَ مَاأَ فَقُمَ النَّ وَلَا أَذَا ثَُّ لا يُتْبِعونَ مَا أَ وَلَا أَذَهُم أَجرُهُم ع ذَرَبِّهِمْ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم